book 2 7 7 7 تشواتا الاعداد الاعداد اس برويا انا اعد انا اعد 3 واحد اثناان ثلاثة واحد اثناان ثلاثة أبر انا أعد حتى ثلاثة انا أعد حتى ثلاثة أضج بر انا أاصل الع انا أاصل الع 4 خمسة، 6 4 5 6 7 8 9 7 8 انا اعد انت برويش تعود. انت تعد انت تعدين انت تعد انت بروي هو يعد هو يعد 1 prvi 1 الاول 1 الاول 2 الثاني اثنان الثاني 3 الثالث 3 الثالث 4 رابع الرابع 4 الرابع 5 5th 5 الخامس 5 الخامس 6 6 Сита 6 السادس 6 7 سبعه السابع سبعه السابع ثماني أوسم، الثامن ثمانيه الثامن ديفت، تسعه التاسع تسعه التاسع